إرهابي في المدينة يا له من كره. ذلك الذي حرض وهب بن عمير على قطع مئات الأميال من مكة ليقتل قائد الدولة الإسلامية بعد أن تعهد له التاجر صفوان بن أمية بسداد دينه ورعاية أسرته إن قام بعمليته الإرهابية لخص وهب خطته لصفوان بقوله أنا رجل جواد لا ألحق آتيه فأغتره ثم أضربه بالسيف فألحق بالخيل ولا يلحقني أحدا وصل وهب إلى المدينة ونزل عن حصانه السريع وربطه في مكان يمكنه من الهرب بسهولة ثم أخذ يتجول يتلفت ليطمئن على خطته وهب الآن في الأسواق تقتله مشاهد دولة للحب والعدل والنظام ونزاهة القضاء والحدب على الفقراء وفجأة يراه عمر فيشعر بهول الأمر ويشق عليه ويدرك أن شرا قد يقع فهو من أعلم الناس بوهب توجه عمر مباشرة نحو إخوته وطلب منهم طلبا عاجلا وقال إني رأيت وهبا فرابني قدومه وهو رجل غادر فأطيفوا نبيكم أحاط الصحابة بنبيهم صلى الله عليه وسلم وحين انتهى وهب من الرصد أقبل نحو القائد ففوجئ به داخل حلقة من القلوب والسيوف نظر إلى رسول الله فحياه بتحية الجاهلية قائلا أنعم صباحا يا محمد فقال صلى الله عليه وسلم قد أبدلنا الله خيرا منها فقال وهب عهدي بك تتحدث بها وأنت معجب فقال صلى الله عليه وسلم ما أقدمك؟ فقال جئت أفدي أساراكم فسأله صلى الله عليه وسلم سؤالا مفحما ما بال السيف؟ فقال أما إنا قد حملناها يوم بدر فلم نفلح ولم ننجح أيقن وهب بالغرق لكن نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يكف عن رمي أطواق النجاة قال فما شيء قلت لصفوان في الحجرة لولا عيالي ودين علي لكنت أنا الذي أقتل محمدا بنفسي صدعت الكلمات قلب وهب فاتسعت عيناه وفتح فاه وقال ها كيف قلت فأعاد صلى الله عليه وسلم كلماته إعادة غسلت حقده فقال قد كنت تخبرنا خبر أهل الأرض فنكذبك فأراك تخبر خبر أهل السماء أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله اطمأن الصحابة وتهلل وجه عمر فقال لمن حوله لقد قدم وإنه لأبغض إليه من الخنزير، ثم رجع وهو أحب إليه من بعض ولدي. عاد وهب إلى مكة بقلب آخر، وعاد صلى الله عليه وسلم لدولته، لشعبه، لفقراءهم، لأيتامهم. يواسيهم بالوحي يواسيهم بالعدل وها هي زوجة الشهيد سعد بن الربيع تأتي بطفلتيها تشكو لقائدها صلى الله عليه وسلم تشكو رجلا أخذ مال اليتيمتين وجعلهما على حافة الفقر Terima uh -oh.